فَاسْتَفْتِهِهُمْ أَهُمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ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 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا, إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 تَغُوهُمُ الْبَاثِلِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ نجزي المحسنين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 رَبِّ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ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 أرى في المنام أنني أذبحك فاضر ماذا ترى؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فاضر ماذا ترى؟ قال يا أبتِ افعل ما, ما تؤمر ستجدني يَا أَبَتِ الله من الصابرين سَتَجِدُنِي إِن الله مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ وَلَدَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَال رَبِّ صَدِّقْتَ